فيها يفرق كل أمر حكيم 115. من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم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 119. بل هم في شك يلعبون 110. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين 111. يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون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 إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ان أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين 113. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين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 إنكم متبعون واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم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 وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إِلَّا موتتنا الْأُولَى وما نحن بمنشرين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 يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًا عن مَوْلًا شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومُ طَعَامُ الأثيم 111. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه كذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم